بسم الله الرحمن الرحيم لم اكن للناس كفوا من الذل كتاب والمشركين فكين ح تَتَ تِيُومُ بَيْنَنَا وَرَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَلُوحُ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فيها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 ونفأ او يقيم الصلاه الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولا أمانوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء Cennad 124. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه